توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا, يا ربي, ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو <م 's that sound> <tones Saul and Ronald> <علم> لم أقبل بكثير قيامي لم أقبل بقليل أثام، لم أقبل بكثير قيامي لم أقبل بقليل أثامي بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي وحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي والسجود. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لِقَائِكَ لن أتلو إلا آيات للحب